بعدما ذكر قصة أصحاب الأخدود الثابتة في صحيح مسلم قال أثابه الله وقد سقنا هذه القصة وهي من أمثل ما جاء في هذا المعنى لما فيها من العبر والتي يمكن أن يستفاد منها بعض الأحكام حيث إن ابن كثير عزاها للإمام أحمد ومسلم أي لصحة سندها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن السحر بالتعلم كما جاء في قصة الملكين ببابل هاروت وماروت أنهما يعلمان الناس السحر الثاني إمكان اجتماع الخير مع الشر إذا كان الشخص جاهلا بحال الشر كاجتماع الإيمان مع الراهب مع تعلم السحر من الساحر ثالثا إجراء خوارق العادات على أيدي دعاه الخير لبيان الحق والتثبت في الأمر كما قال الغلام اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر الرابع أنه كان أميل بقلبه إلى أمر الراهب إذ قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فسأل عن أمر الراهب ولم يسأل عن أمر الساحر الخامس اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه كاعتراف الراهب للغلام السادس ابتلاء الدعاه إلى الله ووجوب الصبر على ذلك وتفاوت درجات الناس في ذلك السابع اسناد الفعل كله الى الله كما قال انما يشفي الله الثامن رفض الداعي الى الله الاجر على عمله وهدايته قل لا اسالكم عليه اجرا كما جاء في عدة آيات من الكتاب الحكيم التاسع بيان ركن أصيل في قضية التوسل وهو أن مبناه على الإيمان بالله ثم الدعاء وسؤال الله تعالى العاشر غباوة ذلك الملك المشرك المغلق قلبه بظلام الشرك حيث ظن في نفسه أنه هو الذي شفى جليسه وهو لم يفعل له شيئا وكيف يكون ذلك وهو لا يعلم به الحادي عشر اللجوء إلى العنف والبطش عند العجز عن الإقناع والإفهام والثاني عشر منتهى القسوة في نشر الإنسان دون هواده والثالث عشر منتهى الصبر وعدم الرجوع عن الدين وهكذا كان في الأمم الأولى وبيان فضل الله على هذه الأمة إذ جاز لها التلفظ بما يخالف عقيدتها إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان وقد جاء عن الفخر الرازي قوله الآية تدل على أن المكره على الكفر بالإهلاك العظيم الاولى به أن يصبر على ما خوف منه وأن إظهار كلمة الكفر كالرخصة في ذلك وقال وروى الحسن أن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما تشهد اني رسول الله فقال نعم فتركه وقال للآخر مثله فقال لا بل أنت كذاب فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه وأما الذي قتل فأخذ بالأفضل فهنيئا له وتقدم بحث هذه المسألة للشيخ رحمه الله تعالى الرابع عشر إجابة دعوة الغلام ونصرة الله لعباده المؤمنين اللهم اكفنيهم بما شئت الخامس عشر التضحية بالنفس في سبيل نشر الدعوة حيث دل الغلام الملك على الطريقة التي يتمكن الغلام بها من إقناع الناس بالإيمان بالله ولو كان الوصول لذلك على حياته هو السادس عشر ما ذكر من إبقاء جسمه حتى زمن عمر رضي الله عنه إكراما لأولياء الله أن تأكل الأرض أجسامهم السابع عشر إثبات دلالة القدرة على البعث والثامن عشر حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانها بحركة مقصودة التاسع عشر معرفة تلك القصة عند أهل مكة حيث حدثوا بها تخويفا من عواقب أفعالهم بضعفة المؤمنين كما هو موضح في تمام القصة العشرون نطق الصبي الرضيع بالحق قوله تعالى إذ هم عليها قعود الضمير في قوله هم وفي قوله قعود ذكر فيه ما خلاف فقيل راجعان إلى من احرقوا واقعدوا عليها وقيل راجعان إلى الكفار وعليه ففي قوله عليها قعود إشكال وهو كيف يتمكن لهم القعود على النار فقيل إنها رجعت عليهم فأحرقتهم فقعودهم عليها حقيقة وقيل قعود على حافتها كما تقول قعود على النهر أو البئر أو على حافته أو حوله كما يقال نزل فلان على ماء كذا أي عنده وأنشد أبو حيان بيت الأعشاء تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق وقد استدل صاحب القول الثاني بقول الله تعالى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فقال الحريق في الدنيا وجهنم في الآخرة ولكن في الآية قرينه تدل على أن الضمائر راجعة إلى الكفار الذين قتلوا المؤمنين وأحرقوهم وهي قول الله تعالى ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم حيث رتب العذاب المذكور على عدم التوبة وجاء بثم. التي هي للتراخي مما يدل على أنهم لم تحرقهم نارهم انتقاما منهم حالا بل أمهلوا ليتوبوا من فعلتهم الشنيعة وإلا فلهم العذاب المذكور في الآخرة والله تعالى أعلم قوله تعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بمعنى حضور وهو متفق مع قوله تعالى اذ هم عليها قعود أي حضور يشاهدون إحراق المؤمنين وهذا زيادة في التبكيت لهم إذ يرون هذا المظهر بأعينهم ولم يشفقوا ولم يعتبروا بثباتهم أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما مضى وسندع تفسير بقية الآيات إلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته